وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على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 ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك وارضغ من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير